بسم الله ما شاء الله لا يسوم خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوم سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أذن الصلاة على الحبيب الصلاة على الحبيب. فصلاته نور وطيب. فصلاته نور وطيب. انفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنبا والريد للروح الجديد وتطفو بالرطان تنفروه على كل القرون أدعو إليك كما تشاء بها تجده يستجيب بها ما ترتجي منه تنم اوفى نصير. الله One minute! جارا بها وحاشا ان يخيب عباد دعوا الله فاذا دعوت الله في امر عظيم او عصيب فابدأ دعاءك تدعو بالصلاة على الحبيب. اللهم الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هل تقضون من المختار من المختار في احياه. من وحد العرض حتى كان واثرهم اذا رأى ولد الموتور اخاه. وكيف كانوا يدا? وكيف كانوا يدا? في الحرب موحدة من خاضها باع ثمنه بأخرى من خاضها باع ثمنه بأصره سن المساواة فن المساواه لا عرض ولا عجب لا لذي شرف الا في التقوى ورحب الناس الاسلام حين رأوا ان السلام العقل مغزاه. وكيف كانوا يدا. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة. من خاضها باعا ياهو باخراه. من خاضها باعا ساعه الماء بافر سن المساواه سن المساواه لا عرض ولا عجب ما لي ان سلام وأن العدل مظاق. يا من رأى عمرا تكسو بردته يا من رأى عمرا تكسو بردته. فيكون اضمون له والفخ مخواه يهتز كثرا يهتز كثرا يهتز كثرا من رآ عمرا تكسوه بردته. يا من رآ عمرا تكسوه بردته. والزيت اضم له والكوخ محراه. يهتز كسرى. يهتز كسرى. Yes, yeah. that's what هي العروبه لفظ ان طقت فيه فالشط والضاد والاسلام معناه. فليما علموا علما انما عرف شعارنا والله ولك يا خلي المعالي خلي المعالي عنا انما عرب شعار المجد يهوانا وهو. هي العروبة لفظ. ان طبت به فالشق والضاد والاسلام معناه. هي العروبة لفظ. ان طبت به فالشق والاسلام مع باصلي على رسول الله على محمد وعلى كانوا هنا لا زالوا يتخفوا ايم ترى اتلك الحمراء عن كتفي فسائل الصفر اين المشت ومجاه قامت خطيبا فاغرا فاغد. هين الفرشيك? وقد به فحين جاوز بغدادا تحدى. نزل دمشق وسأى الفخر متدين عن من فما لعل الفخر ينعاد وطُف ببغداد وبحث في مقابرها عل رأى من بني العباس تلقى. معالم. معالم خرس كل واحدة منهم قامت خطيبا فاهرا فاهرا فاهرا. اين وقد طاب الغمام به فحين جاوز بغدادا تحت. اني لا اعتبر الاسلام جامعة للشق اني لا اعتبر الاسلام فيه خافقة كالنح اذ يتلاقى في خلاياه. دستوره الوحي والمختار عاجله والمسلمون وان شدتوا رعاياه. قد يا سيدنا محمد على <تصفيق> وعلى اله من اعلى وعلى اله محبيه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم باق بمولده الاسواء فانبعثت غرق الخمائل بالتسبيح والنغم ضاءت بمولده الاكواء فانبعثت غرق الخمائل بالتسبيح والنغم تزت السدرة العصمى واتهجت والعرش يزهو كزهو اللوح والقلب فخر الوجود وخير الخلق في نسب من النجر. او انزى من الدين. نالت حليمة عزا من رضاعته. وقومها في جديد العيش والعدن. كناست الاجر موفورا. وقد رضيت دون المراضيع بالاقلال واليتم، فأصبحت في يسار بعد عصرتها وطوعتها ضروع الشاء والنعم آيات فضل، آيات آيات فضل صلحي مع جائر مز. فأظهرت ما لهذا القدر من عظمك. قد شق صدرك تطهيرا وتكرمتا واستود عن من علم ومن حكم. بشئ عنا عميق وجد بالعلم امنينا ما درسنا فاصبح سادة الاعراق في وعي عاجم وان قلب وان قلبي ما جد الهيام به في غير حبك. اللهم ارزقنا حبه. قلبك. وان قلبي ما جد الهيام به في غير حبك. اللهم ضقنا حبه. يا الهيام به في غير حبك. بعد الله لن يهمي. وما ظننت بربي غير مغفرة ما دام حبك في روحي وبين ذمي. يا صفوف المسلمين يا رب وحد صفوف المسلمين يا رب وحد صفوف المسلمين ولا تخضرهم اختلاف الرأي والكلبي وارزقهم النصر والتوفيق وابن لهم من الضآل في مجدا شامخ القمم وزجنا في فربيس العلا كرما فما عهدناك إلا واتع وصل لربك على الهابي وعفرته والآل والصحب والأتباع كله ما حن قلب الى ذكر الحبيب الى ذكر الحبيب وما هز المشاعر ذكر البيت والحرم حرم الله على سيدنا محمد وآل سيدنا وحنا لا نذولا حبيب ما هو وكفى يبقى الصدق.